وَالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَأَوْفُوا لَهُمْ مِنْ مَالِهِ حَقًّا وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَفْتُوا فَاسْأَلُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيلا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْقُرَبُونَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ نَّصِيبًا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 إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَانَ يَغُلْمَ مِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّلٌ سَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نَرْثَا أَنْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 وَلَذُ لِفَلَكُمُ الرُّضْعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم لِمَنْ بَقِيَتْ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وَرَثَ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم